یو آن فوشو وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَلَمْ نَذْرِ كُمَا لَبِثْتُمْ فِي بیانج مذہن کمی سلو فل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ونطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب سرکل ویو سوی Mm-mm. Um. ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما جَمًّا بون إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ و جا كَوْلَ مَدْكُ صَفًّا صَفًّا وَيْذِ أَيُّ مَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يومئذ سو کر فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي